نعم، ظليله الشيخ وفقكم الله يقول ذكر صاحب كتاب صور من حياه الصحابه ان ابا سفيان رضي الله عنه هو اخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه فان كان هذا صحيحا فكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهو اخوه من الرضاعه هذا دليل على انه ليس اخوه من الرضاعه كان الرسول تزوج حبيبه انتبى سفيان رضي الله عنها دليل على أن قول أنه أخو من الرضاع غير صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المسافر خاون يقصد أبو سفيان بن الحارث بن عمر الرسول ما يقصد أبو سفيان بن حرب الذي سأل متوهم يقصد أبو سفيان بن الحارث هو أخو للرسول من الرضاع نعم